وَالنَّا زِعَاتِ غَرقَ وََّا شِقاتِ نَ الشْقَا وَالسَّابِحاتِ سَبخَم فَالسَّابقاتِ سَبقَا فَالمُدَّراتِ أَمر يَمَ جب سارا یپون مردو نید کم فر پ ذلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسامرة هل أتاك حديث سائر ما ذاه رب بالواد المقدس طوا لَهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاء أَمْ تَتَذَّكَّرُ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى فَكَذَّبَ وَعَصَى مَا أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُنَكَ آلَى الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنْ <تسجيل> شَدَّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ أُبْلَاجًا رَفَعَ سَمْكًا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَخَرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذلك